أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا اللَّهَ أَن يُدَاجَلَ لِيُضِلَّ عَن سبيله فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلى آلية وينفقوا يُفِيقُونَ مِمَّا وَهَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِبَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ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 وآتاكم من كل ما سألتوه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظل كفا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَقْصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُ أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني اسقاط من ذريه بعاد غير ذي صباي نؤذيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم واغزقهم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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذذيتي ربنا وتقبل دعاء